إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيِّبَ فيه هدى للمتقين فيه هدى للمتقين صلة الهاء لابن كفير فيه هدى للمتقين, للمتقين وهذا إضغام السوسي بالنسبة للسوسي له الادغام الكبير إذا كان قبل الحرف المدغم حرف من المد فله 2 و4 و في هدى للمتقين في هدى للمتقين للمتقين هنا في تحرير اسوي عارض الادغام بعارض الوقوفي في في الاحكام واسوي عارض الادغام بعارض الوقوفي في, في الاحكام لو انا ادغمت مع 2 يبقى المتقين 2 لو جبت ادغام مع 4 يبقى في العارض 4 مثلا ما قول في هدى للمتقين يبقى 4 لو جبت 6 قلت للمتقين يبقى ست البيت الثاني البيت دانو المنصوري وسوي عارض الإضامي بعارض الوقوفي في الأحكام القراءة اللي ومن يوافقه على السكون على السكون ميم الجامع الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون هنجيب قالون على الصله صله ميم الجمع ويوافقه ابن كثير الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناه هم ينفقون ورش تغليظ اللام وابدال الهمزه حرف مد الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومن وما رزقناههم ينفقون القراءه للسوسي الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ نعتفى أبو جعفر وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمُ يُنْفِقُونَ والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون قالون على القصر على القصر والسكون ذهب معه وجه للدوري ابو عمرو وذهب يعقوب هن اتفق على القصر والصلة الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون ذهب بهم كثير هنجيب التوسط والسكون ابو جعفر هيقف لان له يبدل الهمز واقف عشان له يبدل الهمز هنعطف التوسط والسكون والذين يؤمنون على التوسط متوسط المنفصل وسكون من جنب يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون ذهب معه الوجه الثاني للدوري ابو عمرو وذهب معه ابن عامر وعاصم والكسائي والعاشر هنعطف قانون على التوسط والصله هنفرض قانون بهذا الوجه هم يوقنون هنعطف سكت المتطوعي وديل بالآخرتهم يوقنون البطوية عن إدريس عن خالف العشر حنجب سكت خالف والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرتهم يوقنون من قبل كوابل اخرتهم يوقنون نعم ذا ما وسكت سكت, سكت خلاد ايضا حنعت, حنعت ترك السكت الخلاد وبالآخرة هم يوقنون ورش. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون دليل تخيخ الراء ورقق ورشهم كل راء وقبلها مسكنة نياء أو الكسر مصر وبلاخرتهم يوقنون وبلاخرتهم يوقنون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 اولائك على هدى من ربهم واولائك هم المفلحون من ربهم واولائك هم المفلحون اولائك أد أشبع ورش و حمزة